إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ألا أنه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 وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ أنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ هُمْ فَأَنْذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرِ وَالْغُجَزَ فَهْجُرِ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْسِرِ وَلِرَبِّكَ فَصْمِرِ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ تَذَالِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا لَّنَّا دُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ومهد 11. ثم يطمع أن أزيد 12. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 13. صعودا